الا يهل يا اهل الغدر يا اهل الكوفه ضلال يغبي عيوني يا شوفا الا الغدر يا اهل الكوفه ضلال ونزغ بعيوني يشوف نكثت وبعت وهذي معروف ومسلم ينذبح مغدور ومظلوم مكاتب وصلت يا قوم من الأقدم تطلبون الآل تحكوم مكاتب وصلت يا قوم منكم الأقدم تطلبون الآل تحكوم ويكون ابن النبي ويدوا لعيدكم خلفتون العهد يا كوفة الشوم خلفتون العهد يا كوفة الشوق أبد ما لكم لا عهد لميثا عقيدتكم حبر مطبوع بوراك أبد ما لكم لا عهد لميثا عقيدتكم حبر مطبوع بوراك فكركم خاول الدينار سباق فكركم خاول الدينار سباق وعندي من أبوي المرتضى علوم وعندي من أبوي المرتضى أنا حسين وسبط المصطفى أحمد المختار انا حسين وابوي المرتضى حيدار الكرار انا حسين وامي فاطمة القصطع بالانوار واخوي الحسن سبط الهاشمية انا حسين طلعت بنهضتي من اجل اصلاح أنا حسين ولجل ديني أنا أفدي أرواح أنا حسين بوجود الظلم أهنى وأرتاح ولعبد تهوي كل دولة أمي ولعبد تهوي كل دولة أمي أنا حسين وسبط المصطفى أحمد المختار أنا حسين وابوي المرتضى حيدار الكرار أنا حسين وأمي فاطمة التسطع بالأنوار واخوي الحسن سبطي الخاشمية أنا حسين طلع جبنهضتي من اجل الاصلاح انا حسين ولجل ديني انا افديه ارواح انا حسين وجود الظلم ما اهنا وارتاح ولا بتهوي كل دوله اميه ولا بتهوي كل ألاي أهل الغدر يا هل الكوفة ضلال وزيغ بعيوني أشوفة نكثت وبيعت وهذي معروفة ومسلم يندبح مغدور ومظلوب ومسلم يندبح مغدور ومظلوب مكاتب وصلت يا قوم منكم الأقدم تطلبون الآل تحكم ويكون ابن النبي والدولة عدكم خلفتون العهد يا كوفة الشو أبد مالكم لا عهد ولا ميثاق عقيدتكم حبر مطبوع بوراق فكركم خاوي الدين ارسباق وعندي من ابويا المرتضى علو وعندي من ابويا المرتضى علو حسين واسم فل مصطفى المختار انا حسين وابويا المرتضى حيدر الكرار أنا حسين وأمي فاطمة التصطع بالأنوار وأخوي الحسن سبط الهاشمية أنا حسين طلعت بنهضتي من أجل إصلاح أنا حسين ولجل ديني أنا أفدي أرواح أنا حسين وجود الظلم أهنأ وأرتاح ولابد تهوي كل دولة أمي لجل دينا الله هذه الدولة أبنيها وقرآن الله مطاه يحميها لجل دينا الله هذي الدولة أبنيها وقرآن الله أمة طاها يحميها قضي ودمي الطاها ير يفديها قضي ودمي الطاها مباني الدين انا من روحي يحيي روح لجل ديننا الله هذه الدار لابني غير والقران الله امه تحمي Qadiyya uddami yit tagir yifaddiyga Qadiyya uddami yit tagir yifaddiyga U'ma baniddiin, ana min roochi yahiyiha U'ma baniddiin, ana min roochi Ya ilahi lajlek, arifte lahal ujitak مقصد العدالة والعزة والكرامة يا إلهي فاشهدهم قاتلوا محمد وقاتلوا وصية وحاربوا الإمامة يا إلهي لجلك ترخص دماء لجلك كل بنيين عندك ما نرتجي سلامة ننذبح على القاع وتنطحن تنطحن من أضلاح بسي ظل لوانا مرفوع للقيامه يا الهي لاجلك رفعت اهل وجيتك مقصد العداله والعزه والكرامه يا الهي فاشهد هم قاتلوا محمد يا الهي فاشهد هم قاتلوا محمد وقاتلوا وصيو احارب الامام يا الهي لا اجلك ترخص دماءي لا كل بنينا عندك ما نرتجي سلامه نندبح على القعدن طحن من اضلع بس يظل وانا مرفوع للقيامه لجل ديننا الله هذه الدول لابنها وقرآن الله أمة طاقة تحميلها قضية ودمية طاقة يرئف الدين قضية ودمية طاقة مباني الدين أنا من روحي وأحيي غاية الدين أنا من روحي يا, يا إلهي لجلك عفت الأهال وجيتك مقصد العدالة والعزة والكرامة يا إلهي لجلك عفت الأهال وجيتك مقصد العدالة والعزة والكرامة يا إلهي فاشهدهم قاتلوا محمد يا إلهي فاشهدهم قاتلوا محمد وقاتلوا وصية وحاربوا الإمامة يا إلهي لجلك ترخص دماء لجلك كل بنين عندك ما نرتجي سلامة ننذبح على القاعدة انتحن منا أضلاع بس يظل وانه مرفوع للقيامة بس يظل وانا مرفوع للقيامة هل الدمع يا عين لم صيب تحسين هل الدمع يا عين لم صيب تحسين واسز جيه بهذه الرزيه واسز multim под Beast Hyliddamaj ya'in, lam sifat ahsin. Hyliddamaj ya'in, lam sifat ahsin. Wasizci ye'e, b'hazir razi ye'e, wasizci ye'e, b'hazir razi ye'e, wasizci ye'e, Amen.